بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود كفروا كانوا مسلمين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 قَبْلَكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْن عَلَيْهِم بَبًَا مِنَ السَّمَِ فَظَلُّ فَظَلُّ فِيه يَعْرجُون لَقالَاُ إِ مَا سُكرِرَتْ أَبَصَارونَا بَلْنَحْنُ قَم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 وَمَ نُ نَزّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعلوم وَأَْرسَل النَِّّيَا حَلَ وَاقِحَ فَأَزَلْنا مِنَ السَّمائِمَاأَ فَأَسقَنَكُمُ فَأسْقَنَكُمهُ وَمَا أَنتُمْ لَ بِخَازِنين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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبَلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ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 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظفني الي يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لازينا لهم في الاض ول اغوينهم اجمعين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 وَإِن جَحَنَّمَ لَ مَوْويدهُم أَجَمَعين لَهَا صَبَعَةُ أَدْو لِكُل بَابٍِ مِنهُ جُزءُ قُسُ ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَأَعْيُنُ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجُلُّون قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام من الين قال ابشرتموني لا انما السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن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 إِلَّا آلَ نُوحٍ طٰهٍ إِنَّا نَجّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَآ أَنَّهَا لَمِنَ ٱلغَابِرِينَ فَلَمَّا جَآءَ آلَ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ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 واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا, وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ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 جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَاجِزًا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَذُؤُؤُ الْمُجْرِمِينَ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها محرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم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 ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَحْمِلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ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 وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم اتَّأَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق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 وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأم ان رَبكُم لَرؤوفٌ رحيم والخَيْلَ وَالْبِغَاءَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّنْ كُلِّ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 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِّن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاقُّونَ فيهم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 إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ طالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها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 الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هلل ي غُرونَ إِللاا أَنْ تَأتَهُ المَلَائِكَةُ أَوْ يَأتَِ أَمْرُ رَبِّك كَذَلِكَ فَلََّذينَ مِنْ قَضِلِهِ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهَّهُ وَلكِ كانَهُ أَنْ فُسَهُم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 لبَيينَ لَهُ الذي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلعَلَمََّينَ كَفَروا وَلِعَلَمَ الذيينَ كَفَروا أنهُ كَوا كَذِدين إِ ماَا قَولناَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدنَاهُ أنَّ قُولَ لَهُ كُ فَيَكُون وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا نُبَوِّئُهُمْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صبروا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 بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم, ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 يَتَفَنَّى ظِلالُهُ عَنِ اليمينِ والشمالِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دَابَّةٌ وَالْمَلائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهًا مِنْ انما هو اله واحد فان يا يترهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ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 كهُم كَاللَّهِ لَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا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 وَبِئْنَن لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَحْسَنُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دار ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألفنتهم الكذب أن لهم القثنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم فَزَيْيَنَ لَهُ الشَّيطانُ أَعْمَا لَهُم فَهُوَ وَلّهُمُ اليَ فَهُوَ وَلهُمُ اليَمَ وَلَهُم أَذَابُ أَلِي وَمَا أَزَلناَا لَيْكَ كِتابَبَ إِلَّا لِلتُبَينَ لَهُُ الذيذ خْتَلَفُ فِيهِ وَهُدَ وَرَحْمَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وإن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم, نسقيكم مما في بطونه من بين فرف ودم لبنا خالصا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا للشَّارِبِ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلو برات رزقهم على ما ملكت ايمانهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء اف بنعمه الله يجحدون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 وَارَزَقَقُكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ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 بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والابصار والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا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 إن في ذلك لآيات, لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من فِيكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُودَ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَافًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لكم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 قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون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 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ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 تخذونَ أيمانَكُمْ دَخَلًَا بَينَكُمْ أَ تَكُونَ أَُّةٌه أَبَ مِن أَُّ إنِ ماَا يَبَلُوكُم اللهَّهُ بهِه وَل يُبَيينََّ لكُم يَومَ القيامة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهبي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 نْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أَو سَوَهُومُؤمنِنُ فَل نُحِيًا فَل نُحمَّهُ حَيةَ طَيبَ وَلَ نَجَزَّهُمْ أَجرَْهُم بِأَحْسَنِ مَا كانَوا يَععمللون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 بل اكثرهم لا يعلمون قل نزلته روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين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 الذيَ لا يُؤمنِنونَ بآياتلههِ لاَا يَحبهِمُ اللهَّ لا يَحبم اللهَّ وَلَم عذاابُ أَلين إِ ماَا يَفْتَركَذبَ ال الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بآياتِ الله وَأُول وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَغْضَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره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 فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَل قَدَجَ أَهُمْ رَسُول مِنهُم فَكَذذَّبُون فَكَذذَهُوه فَأَخَذَهُمُ العذابُ وَهُمْ ظَالِمُون فَكُلوا مَِّا رَزَقَكُمُ اللهَّهُ حَلَلَ طَيبَ وَشْكُرُون نِعممَةَ الله إ كُنْتُم إيااه تَعْبُدُون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 عَنِ فَأَوَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ قَُّ أَو حَينَا إلَكَان التَّ بِعمََِّ إبَراهِ مَ حَنفَون وَماَا كانََ مِنَ المُشكين إِ م جُعَلَ السَّبة على الذي نَاخَْلَفُ فين وَإِنَّ رَبكَ لا يَحكُم بَينَهُم يَوْمًا قياامَتِث مَا كانَوا فِيين